ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين قيل له احملهم فيها أن يركبوا فيها قائلا بسم الله مجراها ومرساها أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها وبيّن في سورة الفلاح أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمد الله الذي نجاهم من الكفره الظالمين ويسألوه أن ينزلهم منزلا مباركا وذلك في قوله فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني منزلا مباركا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 سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ومعنى قوله مقرنين أي مطيقين ومنه قول عمرو بن معدي كرب لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنين قول الآخر ركبتم صعبتي أشهر وجبن ولستم للصعاب بمقرنين وقول ابن هرمة وأقرنت ما حملتني ولقل ما يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال الآية ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن السفينة تجري بنوح ومن معه في ماء عظيم امواجه كالجبال وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخر كقوله انا لما طغ الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكره وتعيها أذن واعية وقوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 بقوله فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم والطود الجبل العظيم قوله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هود والذين آمنوا معه برحمت منا الآية لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هودا والذين آمنوا معه عند مجيئه ولكنه بين في مواضع أخر أنه الإهلاك المستقصل بالريح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم كقوله وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقوله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما الآية وقوله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وقوله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي الآية قوله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا الآية بين هذا الأمر الذي جاء بقوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاذمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ونحوها من الآيات قوله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما الآية لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة بإسحاق ويعقوب في قوله وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب كما يدل لذلك قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وقوله قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وقوله قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم وقيل البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في السورة قالوا لا تخف انا أرسلنا إلى قوم لوط الآية وقوله قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط الآية وقوله قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين وقوله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين والظاهر القول الأول وهذه الآية الأخيرة تدل عليه لأن فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى لأنه مرتب عليه باداه الشرط التي هي لما كما ترى قوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم لما سلم على رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفا من الآدميين أسرع إليهم بالإتيان بالقراء وهو لحم عجل حنيذ أي منضج بالنار وأنهم لما لم يأكلوا أو جسمهم منهم خيفة فقالوا لا تخف وأخبروه بخبرهم وبيّن في الذاريات أنه راغ إلى أهله أي مال إليهم فجاء بذلك العجل وبيّن أنه سمين وأنه قربه إليهم وعرض عليهم الأكل برفق فقال لهم ألا تأكلون وأنه أوجس منهم خيفة وذلك في قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة الآية أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا ويكون لنا تتمة حديث إن شاء الله في لقاءنا القادم فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته